تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير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 وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟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 السماء أي يخفى بكم الأرض.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 أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل نجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا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 فَلَمَّا رَأَوْهُزُ الفَتَيْءَ تُجْهُو الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ